114. وأسروا النظامة لما رأوا العذاب 115. بِالْقِسْطِ وَهُمْ بالقسط وهم لا يظلمون 116. ألا إن لله ما في السماوات والأرض 117. ألا إن وعد الله 119. ولكن أكثرهم لا يعلمون 110. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من رب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 مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا بَطَلَعْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَللَّهُ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الذين 114. على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 115. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهدا اذ تفيضون فيه وَمَا يَعْزُعََِّّكَ مِ مِثقَالِِضَوَّْةِين فِي الأضضِّ وَلَا فيِي السَّمَِ وَلَا أَصْغَرَ مِ ذلكَلِك وَلَا أَصْوَلََ مِن ذَالِِكَ وَلَا أَكبَلََ إَِّ فيِي كِتَابٍِ مُبِين 112. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 113. الذين آمنوا وكانوا يتقون 114. لهم البشرى في لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 118. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 119. 119. ومن السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون